أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقصوا بها ان اذا سمعتم ايات الله يقصوا بها ويستهزؤوا بها فلا تجلسوا معهم فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم إن الله جامع المنافقين والكافرين انما جميعا الذين يترصدون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نفتح عليكم قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نحكم المؤمن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 رب د بين بين ذلك لا إله إلا لا إله إلا وإلا إله إلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تستخد الكافرين أولياء لا تستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا لا تستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون يَجْهَلُونَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ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 جَنَّ اللهُ شاكراً الذي